اهجنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لا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 خروا وسجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهٖ وَاجْعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولاهم ينظرون فأعرض عنهم إنهم الله, أكبر الله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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 إِه أُول يُحبّون العيلَةَ وَيَذَرونَ وَر أَهُم يَوْمثَقِيلَ نَحْنُ خَنَقُناهُ وَشَدَد ل الصرهُمْ وَإذا شن بَددلَّلنا أَمْثَلَهُ تَبدلَ إِهَ ذ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 والظالمين مينَ عدلَهُ عَذااب أَلم الله